الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم قام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم انْقُرْطُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الخسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وَمَا يُلَقَّا وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ الجميع العليم ومن آياته الليل والنهار لا tas judulis shamsi ala lilqamari waas judulillahi waas judulillahi illazi فإن كنتم إياه تعبدون فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له In aiyatihi Anneke Tera Al-Ard Khaashah Tera al إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَاوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَذِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى في خير أم يأتي أمين أو ملقا شئتتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا لا يأتي الباطل من بين يديه على من خلفه تنزيل من حكيم حميم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِي الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ لَعَلِيمٌ أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميم وَنَقَمَ اللَّهُ لَوِ